الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه هذه الحلقة الثالثة والخمسون بعد المئة من حلقات أحكام من القرآن الكريم لقد انتهينا في الحلقة السابقة إلى قول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدت من أيام أخرى ولازم نفسهم بعض ما يسره الله لنا من توائد الآية الكريمة وأحكامها ومنها أن الصيام أول ما فضل كان الناس فيه مخيرين بين الصوم والإطعام لقوله وعن الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين فمن فطوع خير فهو خير له وأن فصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وهذا هو الصحيح من تفسير الآيات الكريمة أنها دالة على التخير الذي كان في أول أمر وقدمنا على ذلك الحديث سلمة بن أكوى الثابت في الصحيح وقال بعض أهل العين إن معنى قوله يطيقونه يطوقونه أن يبلغ طاقتهم ويتكلفون به عليهم فدية لكن هذا القول ينقضه قوله وأن تصوموا خيراً لكم. خيرا لكم فإن هذا يدل على أن المخاطب قادروا على الصيام وقال بعضهم إن معنى يطيقونه أي لا يطيقونه وهذا أبعد وأبعد فالصيار ما ذكرنا أن الآية دالة على التخيير بين الإطعم والصيام في أول الأمر ثم تعين الصيام ومن هذه الآية بناء على ما قلنا ويوم حكمة الله عز وجل في التشريع وأنه سبحانه وتعالى يشرع الأحكام شيئا فشيئا خصوصا فيما يشق على الناس ألا ترى أنه سبحانه وتعالى هنا أراد أن يحرم الخمر جعل تحريمه متدرجا وهكذا الصوم لما أراد عز وجل أن يفيره والعباد جعل فرضه متدرجا في أول الأمر يخير الإنسان بين يصوم و يفتي ثم تعين الصور ومن فوائد الآية الكريمة أن التطوع بالعبادات خير سواء كان في أعلى المقامات أو في مدونة يقولون فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير له ومن فوائد الآية الكريمة أن العمالة تتفارم جنسا ونوعاً لقوله فمن تطوع خيرا فهو خير له أن تصوموا خير لكم فمن فوائد الآيات الكريمة محبة الله تعالى للصوم لقوله وأن تصوموا خير لكم ومن فوائد الآيات الكريمة توجيه خطاب لذوي العلم لقوله إن كنتم تعلمون ومن فائدها أيضا فضيلة العلم وأن الإنسان يدرك به ما يخفى على غيره ثم قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدكم من أيام أخر يريد الله بكم الوصر ولا يريد بكم الوصر لتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قوله شهر عمضان هو الشهر الذي بين شعبان وشوال، وسمي بذلك لأنه كان حين التسمية في موافقا لشدة الرمضة والحر الذي أنزل فيه القرآن أي أنزله الله عز وجل فإن الله تعالى أنزل القرآن في ريس القدع أي ابتدأ لنزاله وليلة القدر في رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى هذه مفهولة من أجله أي أنزل القرآن لأجل هداية الناس وبينات من الهدى والفرقان أي علامات الوادحة من الهدى والفرقان لأن هذا القرآن الكريم يشتمل على التفريق بين الحق والباطل وبين أهل الخير وأهل الشر فمن شهد منكم الشهر فجصم شهد بما بمعنى شاهد ويحتمل أن يكون بمعنى حضر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وسبق القول فيها يريد الله بكم الوسى ولا يريد بكم الوسى أي يحب أن يسر عليكم ولا يحب أن يسر عليكم فالإرادة هنا شرعية ولتكمل العدة هو هنا حرف عطف والمعطوف عليه محذوف يعلم من السياق. فكانهم قال لتقوم بطاعته ولتكمل العدة أي عدة الشهر ولتكبر الله على ما هداكم أي من أجل هدايته إياكم ولعلكم تشكرون. في هذه الآية فوائد كثيرة منها أن الصوم الذي كتبه الله علينا معين في وقت معين وهو شهر رمضان ومن فوائد هذه الآية أن القرآن نزل في رمضان أي ابتدأ الله إنزاله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان ومن فوائد الآية الكريمة إثباته علو الله لقوله الذي أنزل فيه القرآن لأن من المعلوم أن القرآن كلام الله فإذا كان منزلا كان الذي تكلم به آليا جب وعلا ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن هدى وبيان وفرق لقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفقار ومن ثوائد الهات الكريمة الحس على تدبر القرآن حيث جعله الله عز وجل الهدى للناس ومعلوم أن الإسلام يطلب الهدى من أي مكان كان وهذا يحصل بالتدبر أي تدبر القرآن فلن تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق ومن والفائد الآية الكريمة وأحكامها وجوب صوم رمضان بشهودي بب بشهادتي أو بشهودي هلاله من قوله فمن شهد منكم الشهر فلا صومه وقد تبين بالسنة أن دخول شهر رمضان يثبت بشهادة واحد من الناس فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه رأى الهلال فقال له أتشهد أن لا إله إلي الله وأنه محمد رسول الله قال نعم فأمر ذلالا أن يؤذن بالناس أن يسوم غدا وكذلك ابن عمر قال ترى الناس الهلال؟ فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن يرأيته فصامه وأمر ناس بالسيام وسأفي إن شاء الله تقيس الفوائد والأحكام في هذه الآية في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته